وعن ه و ب ا ر ة ع المجموعة سائر الوصول ر م الى ن المجموعه ل ا ر و ر الاولى ب محمد من شرح موطا الامام ي م ا س ت ن بن ا ط ب دقيق انس ل ع ي د م حديث عائشة وأنها كانت أ ترجل ر رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم في حجرها و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن و هي ح ا ئ ذ ل أ ن قولها و هي ح ا ئ ذ لولا أ ن ا ل ح ا ئ ذ ممنوعه من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على حسب فهمه عند ق ي ق العيد وشو الفائده من التنصيص لتستدل أ ن الحائض مع كونها لا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن لا تمنع من اللمس والقرب ممن ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن هذا فهم رحمه الله وهو فهم له وجه يقول آ م ل إ ع ا د ة اقوال ا ل ع ل م في القليل من الماء إ ذ ا أ ص ا ب ت ه ن ج ا س ه وقول مالك على وجه الخصوص الماء لا يخلو إ م ا أ ن يكون قليلا او كثيرا فالقليل ما لم يبلغ القلتين على قول أ و ما لا يتحرك طرفه إ ذ ا حرك الطرف ا ل آ خ ر أ و الغدير الذي لا يبلغ عشره في عشره و كل على مذهبه في الحد الفاصل بين ا ل ق ل ة و ا ل ك ث ر ة عند من يقول بالتفريق بين القليل والكثير وهم الجمهور ا ل إ م ا م مالك رحمه الله يرى أ ن ه لا فرق بين القليل والكثير و أ ن المرد بذلك هو تغير ا ل م ا ء ف إ ن تغير ب ا ل ن ج ا س فهو نجس و إ ن لم يتغير فهو طاهر قل أ و ك ث ر ج م ه و ر يقول إ ذ ا زاد عن الكلتين و ذ ا مذهب الحنابله و ا ل ش ا ف ع ي ة ولم يتغير فهو طاهر و إ ن تغير فهو نجس ب ا ل إ ج م ا ع تغير بالنجاس ولو كذب اما اذا قل صار قليلا دون القلتين فبمجرد م ل ا ق ا ت ا ل ن ج ا س ينجس ولو لم يتغير ا ل ل ح ن ا ب ل ه و ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ف ي ة ايضا ر أ ي مالك لا ينجس إ ل ا بالتغير قل او كثر وهذا ر أ ي هو الموافق ليسر و الشريعه نعم استدل الجمهور ب أ د ل ة من أ ب ر ز ه ا حديث إ ذ ا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث على القول ب ي تصحيحه والكلام فيه كثير والقول باضطرابه سندا امتنا أ ي ض ا معروف عند اهل العلم ومن أهل يصححه وكم م ن أهل العمن من ه ينجس الحديث شخص ي تمنى ان لو كان مذهب إ م ا م ه مثل مذهب مالك من راجع أ ب و ا ب ا ل ط ه ا ر ة في كتب الفقه عند ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ش ا ف ع ي ة لا شك أ ن ه سوف يتمنى أ ن مذهب المام مثل مذهب مالك وقد تمنى ذلك الغزالي تمنى لو كان مذهب الشافع مثل مذهب مالك لكن ما الذي يربطك ب ا ل ش ا ف ع و أ ن تبين لك أ ن الراجح هو مذهب مالك ما الذي يلزمك بمذهب ا ل ش ا ف ع من الصور التي ذكرها النووي رحمه الله ونجزم أ ن الشرح لا ي أ ت ي بمثلها تبعا للقول بالتفريق بين الماء ا ل ق ل ي ب ا ل ك ث ي ر أ ن ه لو وجد ماء بمقدار القلتين لا يزيد ولا رطل واحد و لا ينقص ولا رطل وقعت فيه ن ج ا س ة لم تؤثر فيه و لم تتحلل فيه بمعنى أ ن ه ا باقيه هو طاهر لكن لو جئت بدلو ف أ خ ذ ت منه ما ينقصه عن القلتين يقول النووي على مذهبهم ما في داخل الدلو طاهر و ما يتناثر من خارجه نجس لماذا نعم ما بداخل الدلو حيز قبل النقص عن القلتين وما بخارجه لصق بالدلو بعد نقصه عن القلتين فهل مثل هذه الفروع ي أ ت ي بها الشرع الذي رفعت فيه ا ل آ ث ا ر و ا ل أ غ ل ا ل ان الدين يسر فهمها يصعب و يعسر في كثير من ا ل أ ح و ا ل فضلا عن تطبيقها والله المستعان يقول إ ذ ا أ و ت ر ا ل إ م ا م بثلاث سردا و ا ل م أ م و م لم ينو الوتر ظن منه أ ن ه سيسلم ن من اثنتين ثم حال ص ل ا ة ا ل م أ م و م لا ب أ س ا ل ص ل ا ة هو صحيح كما لو ظن أ ن ا ل إ م ا م يقصر ثم يتم أ و العكس ف ا ن ص ل ا ة ص ح ي ح ة لا يؤثر مثل هذا الاختلاف يقول هل نغمات الجوال تدخل في ا ل أ ذ ى الذي في الحديث خصوصا إ ذ ا كان لا يستطيع أ ن يرد ع ى المتصين م النغمات ب ا س ب ة ل ل ن ا ل م ح ر م ة التي أ ف ت ى اهل العلم بتحريمها ه ي م ح ر م ة سواء ت أ ذ و ا أ و تلذذوا م ح ر م ة لذاتها تبقى م ح ر م ة في كل مكان وفي مواطن ا ل ع ب ا د ة أ ش د مع ا ل أ س ف الشديد أ ن كثير من المساجد ا ل آ ن حولت إ ل ى شبه كنائس ن ص ا ر ى عباداتهم على الموسيقى واليهود كذلك توجد هذه ا ل أ م و ر ا ل م ح ر م ة أ ث ن ا ء ا ل ع ب ا د ة لا شك أ ن ا ل ج ه ة مفكهه ا ل ص ل ا ة ص ح ي ح ة مع التحريم هذا أ م ر مفروغ منه و إ ن قال بعض اهل العلم كظاهريه ان ا ل ص ل ا ة إ ذ ا اشتملت على شيء محرم ولو كان خارجا عنها أ ن ه ا ت ب ط ل ف ا ل أ م ر ليس ب ا ل س ه ل أ ن تعرض ص ل ا ة ك لمثل هذا الخلاف فتوى من ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة وتحريم هذه النقمات أنها داخلة في المحازف المزامير التي في ج ا ن الشرع بمحقها شدد في أ م ر ه ا م ق ص و د ان ا ل إ ن س ا ن يحتاط لذلك فلا يجوز له ومع أ س ف انه يوجد مع بعض من لا يفهم ما ينصح به من ل غ ة العرب عمال أ ح ي ا ن ا ي أ ت ي مع الجوال ويتركه حتى ينتهي ما يطفيه أ ي ض ا حفاظا على ا ل ص ل ا ة لا يريد أ ن ي خ ل ج ش ي ء من صلاته وتنصح و ما تنصح وما يفهم ب ل غ ة العرب شيء فهذه مشكله الله مستعان يوجد آ ل ا ت م ض ا د ة لهذه الجوالات واستعملت في بعض المساجد ونجحت في كف مثل هذا ا ل أ ذ ى لكنها قالوا أ ن ه ا م ؤ ث ر ة على مرضى القلب فمنعت من بعض الجهات لكن يبقى لماذا ك ن ل ا ل إ ن س ا ن يضطر اخوانه المصلين والمسلمين إ ل ى مثل هذه ا ل أ ف ع ا ل م ث ل هذه التصرفات و حضرت أ ن ا في مسجد حصل منه هذه ا ل ن غ م ة في التشهد و حصل ا ل إ ن ك ا ر اللازم يعني شارك في ا ل إ ن ك ا ر جميع ا ل ج م ا ع ة بدون استثناء بدءا من ا ل إ م ا م إ ل ى آ خ ر كلهم ا ن ك ر و مع ل ى س ف ا ل ش ر ي ج يوجد مثل هذا في بعض المساجد ولا تجد أ ح د يتكلم ولا أ ح د منكر لا شك أ ن هذا منكر يجب تغييره على أ ي حال ان أ م ك ن تغيير ب ل د ه و ا ل أ ص ل و إ وإلا ل ا باللسان أ ق ل ا ل أ ح و ا ل اللسان ما في أ ح د يمنع الانكار باللسان ا ل آ ن يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك حدثني عن عن الحفاظ دريس عائد عبد بعد الدردة عن عن الخولاني ابن من المعروفين الخولاني عامي أبي أبي يلتبس بأبي عالم عباد مالك الشام مسلم الشهاب الله الله اسمه عبد الله بن ثوب أ ن ابي أ ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا فليستنثر ا ومن استجمر فليوتر هذا الله هذا هنا تزوجها يلاحظ المسائد وتناقش مع القريبين من الطلبة ثم شيء من الكلام وأحيانا تطرح أقوال ولا يبين الراجح إن شاء يراع ما ما يقول يسقط شيء يبين يقول ولم تفعل تطرح تطرح أن رأة من من إن بعض مع ثم حكم شيئا مما أ م ر الله ب من الحداد وبعد ب ت ر ه تزوجت من آ خ ر فماذا عليها هي ت أ ث م بتركها الاحداث على زوجها ف إ ذ ا مضت ا ل م د ة أ ر ب ع ه أ ش ه ر و ع ش ر ة أ ي ا م أ و وضع الحمل ا ان كانت حامل ثم تزوجت زواجها صحيح ولو لم تحد المقصود أ ن ا ل م د ة لا بد أ ن تمضي م د ة ا ل ع د ة إ ذ ا ما مضت في الزواج باطل لا بد من إ ع ا د ة ا ل ع ق د بعد تمام المده يقول انا رجب تريد جدا في وقد اشتد بالوسواس الطهارة الأمر علي و أ خايف من يقبل عملي فنرجو يقول أنا مسلم ن أن وبلدي في حرب هل يجوز أ ن اسافر الى بلاد الكفار تجاهد إ ذ ا كانت الحروب بين مسلمين وكفار أ م ا إ ذ ا كانت مسلمين وحال ف ت ن ة ولم يترجح إ ل ي ك أ ح د الطرفين فعليك أ ن تعتزل وحينئذ إ ن أ م ك ن ك أ ن تعتزل في بلدك فهو أ و ل ى و إ ن لم تستطع الاعتزال في بلدك وترتب على بقائك في بلدك اقتح او إ ق ح ا م ك في هذه الحرب التي لا تعرف المصيب من المخطئ فعليك أ ن تخرج ولو لبلدك ا ل فارغه لم تستطع الخروج لغيرها ل أ ن الخروج رغم ما فيه من م ف س د ة أ س ه ل من ا ل م س ا ه م ة في إ ر ا ق ة دم مسلم والله المستعان سم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 ثم كبر في صلاه من الصلوات ثم اشار إ ل ي ه م بيده ان انكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أ ث ر الماء عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن زبيد بن الصلت أ ن ه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إ ل ى الجرف فنظر فاذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما اراني إ ل ا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسل قال فاغتسل وغسل ما راى في ثوبه ونضح ما لم يرى و أ ذ ن أ و أ ق ا م ثم صلى بعد ارتفاع الظلم ر ح ا متمكنا عن مالك عن اسماعيل بن أ ب ي حكيم عن سليمان بن يسار أ ن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غدا إ ل ى عرضه بالجروح فوجد في ث و ب احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت امر منذ الناس فاغتسل وغسل ما ر ا في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أ ن طلعت الشمس عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن, أن عمر بن عمر رضي الخطاب الله رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إ ل ى أ ر ض ه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إ ن ا إ ن ا لما ع ص ب ن ا الود ا ك ل ا ن ة العروق فاغتسل وغسل ا ل ا ح ت ل ا م ب ث و ب ي وعاد بصلاته عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عيح بن عبد الرحمن بن حاطب انه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم ع م ر بن العاص و أ ن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد ان يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما راى من ذلك الاحتلام حتى أ س ف ر فقال له ع م ر بن العاص أ ص ب ح ت ومعنا ثياب فدع, فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب و ع ج ب ا لك يا ع م ر بن العاص لان كنت تجد ثيابا ف ك ل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت س ن ة ف ا ل أ غ س ل ما ر أ ي ت و أ ن ض ح ما لم أ ر ى قال مالك رحمه الله في رجل وجد في ثوبه أ ث ر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا ر أ ى في منامه قال ليغتسل من أ ح د ث نوم نامه ف إ ن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أ ج ل أ ن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلب ف إ ذ ا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أ ن عمر عاد ما كان صلى ل آ خ ر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب اعاده جنب الصلاه يعني اذا صلى قبل ان يغتسل وغسله اذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه اذا صلى ولم يذكر يقول شراح من الذكر بضم الذال و إ ن كان المتبادر أ ن ه من الذكر لكسرها من الذكر أ و من الذكر الذكر التذكر والذكر معروف باللسان والتذكر بالعقل قل مقتضى قوله ولم يذكر من الذكر أ ن إ ذ ا كان ناسيا فعليه أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة وعليه أ ن ي غ س ل اذا كان ناسيا وعليه ان يغسل ثوبه ومقتضى ا ل ك س ر بالذكر أ ن ه يعيد ولو ذكر ولو صلى كونه يعيد إ ذ ا نسي مع قوله جل و ع ل ى ربنا لا ت ؤ خ ذ ن ا إ ن نسينا وقال قد فعلت الناس يعيد لماذا ل أ ن ا ل ق ا ع د ة المخرره عند أ ه ل العلم أ ن النسيان ينزل الموجود م ن ز ل ة المعدوم لكنه لا ينزل المعدوم م ن ز ل ة الموجود لا ت ؤ خ ذ ن ا ان نسينا يعني لا ترتب ا ل إ ث م على ما حصل منا حال النسيان أ م ا ما نسي فعله أ و فعل على غير الوجه المشروع نسيانا فلا بد من إ ع ا د ت ه النسيان ينزل الموجود م ن ز ل ة المعدود شخص صلى خمس ركعات ناسيا صلاته صحيحه ل أ ن النسيان نزل ا ل ر ك ع ة ا ل خ ا م س ة م ن ز ل ة المعدوم لكن لو صلى في ر ب ا ع ي ة ثلاثا لا بد من ا ل إ ع ا د ة لماذا ل أ ن النسيان لا ينزل المعدوم م ن ز ل ة الموجود وغسله ثوبه ا ل غسل ما يراه فيه من الماء من أ ث ر الاحتلام ونضح ما شك فيه والغسل إ ن كان ا ل أ ث ر مني فهو طاهر على سبيل الاستحباب و إ ن كان مذي م ا ش ب ه ه فهو نجس ينضحك على ما تقدم حدثني يحيى عمالك عم ن عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي حكيم القرشي ان عطاء بن يسار مولى ميمون هم المؤمنين أ خ ب ر ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل لم ارتابع يشهدها يحكي قصة لم يشهدها فهو مرسل والخبر موصول في الصحيحين وغيرهم وهو صحيح لا إ ش ك ا ل فيه أ خ ب ر ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون م ت ا ل إ م ا م مالك يؤثر بل يكثر من ذكر المراسل ي ل أ ن ه ا لا فرق بينها وبين الموصولات عنده فالكل ح ج ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا وسلم كبر في ص ل ا ة من الصلوات هي ص ل ا ة الصبح كما في ر و ا ي ة ع ب ي داود بن حبان عن أ ب ي ب ك ر ة ثم أ ش ا ر إ ل ي ه م بيده أ ن يمكثوا في الصحيحين أ ش ا ر إ ل ي ه م مكانكم أ ي الزموا مكانكم وهم قيام بعد اقامه ا ل ص ل ا ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر هنا كبر وفي الصحيحين أ ن ه لم يكبر بل انتظروا تكبيره ف أ ش ا ر إ ل ي ه م وانصرف اشار اليهم وانصرف فدل على أ ن ه لم يكبر وهنا قال كبر في ص ل ا ة من الصلوات ثم أ ش ا ر بيده أ ن يمكثوا فذهب يعني فاغتسل ثم رجع وعلى جلده أ ث ر الماء في الصحيحين ثم رجع فاغتسل ثم رجع الينا و ر أ س ه يقطر فكبر والذي في الصحيحين يدل على أ ن ه لم يكبر لم يشرب الصلاه وما هنا فكبر في ص ل ا ة من الصلوات وهي الصبح ثم أ ش ا ر إ ل ى من يثبت و ا يعني بعد تكبيره اثبتوا هم قيام في ص ل ا ة فذهب ثم ا خ ت س ل ورجع واتم بهم ص ل ا ة ولم يستخلف ولم يستانف على هذا لكن الذي في الصحيحين انه لم يكبر وحينئذ لا إ ش ك ا ل أ ي ما دام ع ا ر ض م ن هو اصح منه من الصحيحين لا لكن فكبر محمول على أ ن ه أ ر ا د أ ن يكبر ل أ ن الفعل الماضي يطلق ويراد به الاراده ن لا ل ه يقصه واحد ة ق ص ة واحدنا الحديث فيه فوائد ك ث ي ر ة أ ط ا ل العلماء في شرحه فيه جواز النسيان على ا ل أ ن ب ي ا ء في أ م ر العباده للتشريع السلام ينسى ليسند وسهى في صلاته من أ ج ل التشريع لكن هل الذي يسهو في صلاته أ ف ض ل أ و الذي لا يسهو أ ي ه م ا اكمل نعم نفترض ا ل م س أ ل ة في إ م ا م راتب يسهو في الشهر مرتين ثلاث و آ خ ر في ا ل س ن ة مره مرتين أ ي ه م أ ف ض ل ايهم افضل ما يشك أ ن الذي لا يسهو دليل على أ ن ه مهتم لصلاته ومحضر قلبه فيه وهذا عليه ا ل أ ك ث ر وبعضهم يقول أ ن الذي يسهو في صلاته مستغرق فيه ا غافل عن صورته ا فهو أ ف ض ل و أ ك م ل عن صورته يعني يهمه المعاني هذا قول بعض بعضهم لكن ا ل أ ك ث ر على أ ن الذي يحضر قلبه في صلاته في شكلها وصورتها ومضمونها أ ف ض ل من الذي ي س ت غ ل ق في ش ت ل ك الشركه و مطالب بالعدد كما أ ن ه مطالب بروحها ولبها مما ذكره العلم من فوائد هذا الحديث ط ه ا ر ة الماء ا ل م س ت ع م ل من أ ي ن ط ه ا ر ة نعم ر أ س ه يقطر ولولا انه م طاهر الشفاعه قبل أ ن ندخل المسجد جواز الفصل بين ا ل إ ق ا م ة و ا ل ص ل ا ة في الصحيح أ ن إن ا ل ص ل ا ة أ ق ي م ت ثم ذهب و ا خ ت س ل ورجع وهم قيام ولم تعاد ا ل إ ق ا م ة فالفصل بين ا ل إ ق ا م ة و ا ل ص ل ا ة جائز فلا تلزم إ ع ا د ت ه ا وقال مالك إ ذ ا بعوده ا ل إ ق ا م ة عن ا ل إ ح ر ا م تعاد يقول النووي ما في الحديث محمول على قرب الزمان ف إ ن طال فلا بد من إ ع ا د ة ا ل إ ق ا م ة يعني اقيمه ا ل ص ل ا ة ثم ذهب خ ل ا ل خمس دقائق رجع زمان قريب لكن ذهب إ ل ى بيته و ج د الماء مقطوع مافي ماء ثم ذهب يبحث عن الماء أ و الماء بارد ثم ذهب يسخن الماء طال الوقت على ر أ ي ه م تعادل ا ل إ ق ا م ة فيه أ ي ض ا أ ن ه لا يجب التيمم للخروج من المسجد لا يجب التيمم لخروج الجنب من المسجد خلافا للثوره و إ س ح ا ق نعم مساله مفترضه في شخص جاء لسلمسجد ثم ا ح ت ل ا نعم في المسجد و ا ح ت ل ا يقول ما يخرج من المسجد ا س ت ط ر ق المسجد إ ل ا ا ط ه ا ر ة ولا جنوبا الا ع ب د س م ع س ب ن يكون لخروجه من المسجد يتيمم ليكون عبوره المسجد على ط ه ا ر ة ولو ناقص هنا الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر أ ن ه عليه غ س ل ولم يتيمم ففيه رد على من يقول بذلك كالثوره واسحاق يقول في الحديث أ ي ض ا ت خ ص ي ص للنهي عن الخروج من المسجد بعد ا ل أ ذ ا ن ومعلومه أ ن مثل هذا عذر عذر بل يلزمه ان يخرج يقول ر ا ء قال ا ل ر ا ف ع على ث ل ا ث ة أ م ي ا ل من ا ل م د ي ن ة من جانب الشام وقال المجد بسكون الراء من المجد هذا نعم من المجد هذا احتمال احتمال ثاني صاحب القاموس احتمال هذا لكن الذي يغلب على الظن أ ن ه مجد الدين أ ب و السعادات ابن الاسير قال خرجت مع عمر بن الخطاب إ ل ى الجرف فنظر في ثوبه ف إ ذ ا هو قد احتلم فاما ان يكون مع عدم شعوره بالاحتلام اثناء النوم أ و يكون شعر بذلك ثم نسيه فلما ر أ ى الثوب تذكر و ن ظ ر في ثوبه ف إ ذ ا هو قد احتلم و صلى و لم يغتسل صلى و لم يغتسل بعد النظر قبله ل صلى و لم يغتسل ثم نظر صلى و لم يغتسل ل أ ن ه لم ير ى ذلك ا ل أ ث ر قبل ا ل ص ل ا ة فلما نظر في ث و ب ه و ر أ ى أ ن ه قد احتلم قال والله ما اراني إ ل ا احتلمت وما شعرت أ ي علمت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل و ر أ ى ما ر أ ى في ثوبه من أ ث ر الاحتلام اغتسل وغسل ر أ ى ما ر أ ى في ثوبه من أ ث ر الاحتلام ونضح ما لم يرى من الشيء المؤكد غسله والمشكوك فيه نضحه يعني رش عليه الماء و أ ذ ن أ و أ ق ا م شك شك الحصر ا ل أ ذ ا ن أ و ا ل إ ق ا م ة ثم صلى بعد ارتفاع ا ل ض ح ا ء متمكنا متمكنا حال أ ي ن صاحب الحال صلى عمر متمكنا أ و ارتفاع ا ل ض ح ا ء متمكنا وهل التمكن للارتفاع أ و ل ل ض ح ا ء نعم يا أ خ و ا ن ا ل آ ن عندنا ث ل ا ث ة احتمالات تصاحب الحال احتمال الاول أ ن ه عمر متمكنا متيقنا من طهارته و ب ر ا ء ة ذمته بهذه ا ل ص ل ا ة الثاني الارتفاع الارتفاع المتمكن او الضحى متمكن اذا قلنا الضحى الضحى اعراب ه ايش مضاف اليه مضاف اليه يجوز ان ي أ ت ي الحال من المضاف اليه نعم يجوز الا ما يجوز نعم يا اخوان ي ل ل ليجيب الصور ا ل ث ل ا ث التي يجوز فيها ياخذها ا ش ت ق ا يجوز في ثلاث صور نعم لا ل هل يجوز إ ت ي ا ن الحال من المضاف إ ل ي ه ولا ما يجوز يجوز في ثلاث صور ليذكرها يا أ خ و ا ن ا اين الاخوه نعم اين ا ل ر ف ي ة اين العربيه、ها. نعم طيب ولا تجز حالا من المضافه إ ل ا إ ذ ا اقتضى المضاف عملا ليذكر ه ا ل أ خ أ و كان جزء ماله أ ض ي ف أ و مثل جزئه فلا تخيف لكن الثلث ا ل ث ل ث كثير جاوب ص و ر ة ويستحق وهنا يقتضي المضاف عمله في المضاف اليه ارتفع ا ل ض ه يقتضي على كل حال الاحتمال قائم أ ن التمكن للارتفاع الذي هو المضاف ولمضاف إ ل ي ه كما أ ن ه يحتمل أ ن يكون أ ي ض ا لعمر رضي الله عنه وارضاه أ ي هنا ه ونشفيه وجه ا ل م ع ا ر ض ة هنا لا الذي في الصحيح أ ن م ا كبر أ ص ل ا وعمر صلى ص ل ا ة ك ا م ل ة ثم اعاد إ ذ ا به هريره الذي في الصحيحين نعم انتظروا, انتظروا تكبيره فلم يكبر اي محروف ل د ه بدود ي بن حبان كبر لكن تحمل يحمل قوله كبر على أ ن ه اراد التكبير وانت تشتري لن أ يطلق الفعل الماضي كما ذكرنا مرارا على إ ر ا د ة الفعل إ ذ ا قمتم الى ا ل ص ل ا ة اردتم القيام إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن إ ذ اردت القراءه كما أ ن ه يرد الفعل الماضي يراد به الشروع ويرد ويراد به الفراغ من الشرك ي وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان ي ء عن عن بن عن بن مالك ا س أخي الذي عطاء تقدم و ل موالي وكلهم لكن للحديث وسليمان ه أكثرهم أحفظهم أفقهها م من ميمونة إخوة ثقات عطاء أربعة سليمان هذا أ ح د الفقهاء السبعه عن سليمان بن يسار أ ن عمر بن الخطاب غدا إ ل ى أ ر ض ه بالجرف يعني ذهب إ ل ى أ ر ض ه في أ و ل النهار فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ا ب ت ن ي ت بالاحتلام منذ وليت امر الناس في هذا أ ن الولايات لا تمنع ا ل إ ن س ا ن من م ز ا و ل ة أ م و ر دنياه التي لا تعوطه عن م ر ا ع ا ت مصالح الناس م ص ا ل ح التي أ ن ي ط ت به ف إ ذ ا كانت أ ع م ا ل ه ا ل خ ا ص ة تحول دونه ولو بينه وبين القيام ب أ م ر ا ل ع ا م ة لا يجوز له أ ن ي ش غ ل بها وحينئذ يفرض له من بيت المال ما أ ك ف ي ه فلا يكون ب ح ا ج ة إ ل ى م ز ا و ل ة عمل تجاري لكن إ ذ ا كان عمله الخاص لا يعارض ما أ ن ي ط به يجوز لهذا و بكر رضي الله عنه لما تولى صار يجمع بين ا ل خ ل ا ف ة والتجاره ف ر أ ى أ ن ذلك يشغله عن أ م ر الناس فرض له من بيت المال ما يكفيه فتفرغ ل أ م ر المسلمين يقول لقد ا ب ت ر ي ت بالاحتلال منذ وليت أ م ر الناس يقول ا بن عبد البر ذلك والله أ ع ل م ا ش ت غ ا ل ه ب أ م ر ه م ليلا ونهارا عن النساء فكثر عليه الاحتلال وقال الباجي يحتمل ذلك ويحتمل أ ن ذلك كان وقتا لابتلائه به لمعنى من المعاني ووقته بما ذكر من ا ل و ل ا ي ة يعني الارتباط ل ل و ل ا ي ة لكن هذا ا ل أ م ر أ ن ه م ا يحصل في هذا الوقت لا بسبب ا ل و ل ا ي ة لكن ا ل و ل ا ي ة م ش غ ل صار ينشغل ب أ م و ر الناس ليل نهار وهذا له اثر على البدل متعب للبدل ومعروف أ ن التعب سبب من أ س ب ا ب الاختلاف تعب البدن نعم لا شك أ ن ه مرخي للاعصاب وحينئذ ي ب ت ل بالاحتلال تجدون أ ك ث ر ما يحتل من انسان ل إ إ ذ ا جاء من سفر مثلا مرهق أ و مرض ثقل البدن يقول حدثني عمالك عم م عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أ ن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبش هناك في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى ما في تصريح ب أ ن ه كان إ م ا م وهنا صلى بالناس الصبح ثم غدا إ ل ى أ ر ض ه ب الجرف ووجد في ث و ب احتلاما أ ي أ ث ر الاحتلام فقال إ ن لما أ ص ب ن ا الودك لانت الحروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته لبطلانها هو إ م ا م صلى بالناس لكن هل أ م ر الناس أ ن يريد و ا ا ل ص ل ا ة ا لارتباط ص ل ا ة ا ل م أ م و م ب إ م ا م ه ا ل ح ن ا ب ل ة تبطل ص ل ا ة ا ل م أ م و م ببطلان ص ل ا ة الامامه يعني إ ذ ا بطلت في أ ث ن ا ئ ه ا لكن إ ذ ا صلى الصلاه ك ا م ل ة وهم على غير علم هو لا يعلم أ ن ه على غير طهاره وهم لا يعلمون صلاه م ص ح ي ح ة ولذا عمر رضي الله عنه لم ي أ م ر ه م ب ا ل إ ع ا د ة وعاد ل ص ل ا ة لبطلانها وفي إ ع ا د ت ه وحده دون من صلى خلفه دليل على أ ن ه لا إ ع ا د ة على من صلى خلف جنوب أ و محدث إ ذ ا لم يعلم بذلك لما أ ص ب ن ا الودك لانت العروق الودك م ع ر ف أ ن ه الدسم دسم الشحن لما أ ص ب ن ا الودك لانت العروق لما لانت العروق ن ش أ من ذلك الاحتلام هل هذا له ارتباط ب ا ل و ل ا ي ة نعم يعني قبل ا ل و ل ا ي ة ما ي أ ك ل دسم ثم بعد أ ن تولى توسع في ا ل م ع ي ش ة نعم كيف يعني هل قبل ا ل و ل ا ي ة ما ي أ ك ل ودك وبعدها صار ي أ ك ل ودك ف ل ا ن ة العروق توسع ع ن ع م إ ن لما ص ب ن الوداك ل ا ن ة العروق تعرفون ان في وقته توسعت البلاد كثره الفتوحات كثره الغنائم وحصل التوسع على الناس كانوا لا يصيبوا من الودك شيء ل ق ل ة ذات اليد ثم توسع الناس فصار يصيب من الودك غير كواحد من المسلمين نعم المقصود أ ن ه في عصره رضي الله عنه و ارضاه بالفتوحات ك ث ر ة الغنائم توسع الناس عن, توسع الناس عن اختلف الوضع عن عهده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و عهده ابي بكر نعم فيكرمهم و يطعم معهم نعم يكرم الوفود ويطعم معه هذا قيل لكن الناس كلهم توسعت عليهم الدنيا في ع ص ر ل ك ث ر ة الفتوحات و ك ث ر ة الغنائم ص ا ر ي ص ي ب ه م مثل هذا ولا شك أ ن ك ث ر ة ا ل أ ك ل يعني إ ذ ا أ ك ل ا ل إ ن س ا ن كثيرا ثم نام و ي ح ت ل م الحلم العام أ و الخاص يرى ما يراه النائم إ م ا مجردا أ و مع فعل بالاحتلام الذي هو الجمار ر ؤ ي ة الجمار ولكن له مدخل كما قال لما أ ص ب ن ا الهدى ك ل ا ن ة الحروق ومع ذلك ا ق ت س ل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته ولم ي أ م ر من صلى خلفه بالاعاده إ ع د وحدثني يقول م ل ك عن عروة عن من شام أ ب عن يحيى ا بن عبد الرحمن بن حاطب أ ن ه اعتمر مع عمر نعم, نعم. يحتمل نعم عروه ن يحيى ا بن عبد الرحمن بن حاطب、نعم. تعرف حاطب بن ابي ا ل ب صحابه صحابه فهل يمكن أ ن يدرك حفيده عمر على كل حال العلم يقولون هذا مما وهم فيه مالك هذا مما وهم فيه مالك ل أ ن اصحاب هشام قالوا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه فسقط لمالك قول ه عن أ ب ي ه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أ ب ي ه هذا الصواب انه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب يعني مع ركب فيهم ع م ر بن العاص و ا ل أ ص ل في العاص منقوص اقترنت به ا ل أ ص ل أ ن ه بالياء العاصي مثل القاضي والوالي والهادي لكن ل ك ث ر ة الاستعمال تترك ا ل ي والا في ا ل أ ص ل أ ن ه ب ي و أ ن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق ت ع ر ي س نزول آ خ ر الليل ل ل ا س ت ر ا ح ة عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه قريبا من بعض المياه رفقا بالركب فاحتلم عمر فاحتلم عمر رضي الله عنه قد كاد أ ن يصبح فلم ي ر د مع الركب ماء يغتسل به ويرفع به حدثه ويغسل ثوبه فركب حتى جاء الماء الذي عرس بقربه فجعل يغسل ما ر أ ى من ذلك الاحتلام حتى أ س ف ر يعني دخل في ا ل إ س ف ا ر فقال له أ م ر بن العاص أ ص ب ح ت دخلت في الصباح وهو ا ل إ س ف ا ر الذي سبق أ ص ب ح ت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل يعني على مهل ولا تؤخر ا ل ص ل ا ة من أ ج ل ثوبك لندرك أ و ل الوقت يعني خذ ثوب من أ ي واحد معنا ثياب فدع ثوبك يغسل يعني كاملا والبس ثوبا من ثيابنا فقال عمر رضي الله عنه وعجبا لك يا عمرو بن عمرو عمر منادى مفرد مبني على ا ل ض م في محل نصب وابن تابع لعمر لمحله لا للفظه ل أ ن ا ل أ ص ل في المولاد أ ن ه منصب لكنه يبنى إ ذ ا كان مفردا يا عمرو بن العاص لان كنت تجد ثيابا افكل الناس يجد ثياباً؟, ثيابا ثم قال والله لو فعلتها لكانت س ن ة لو فعلتها رميت هذا الثوب واستعرت ثوبا آ خ ر أ و لبست ث و ب من ثيابي غير هذا الذي احتلفته به لكانت سنه لماذا تكون ط ر ي ق ة تتبع ل أ ن عمر رضي الله عنه أ م ر ت ا ل أ م ة باتباع سنته باتباع سنته فكان كل من يحتلم يرمي ه ذ ه الثوب ويلبس غيره سواء كان له أ و ب ا ل إ ع ا ر ة فلا شك أ ن هذا يشق على الناس الذي لا يجد الا ث و ب و ا ح د عمر استعار ي ر ح ي ط ر ق ا ض ي الجيران يبحث عن ثوب ثان ل أ ن عمر استعار و أ ن ت م أ م و ر باتباع س ن ة عمر عليكم لسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من ب ع د ي ق ت د و ا بالذين من ب ع د وهذا, وهو أحدهم وهذا ما وهو أ ح د ه م وهذا س و ى يشق ع ل ن ا س لكانت س ن ة بل أ غ س ل ما ر أ ي ت وانضح و ما لم أ ر ى أ ي ارشه دفعا للوسوسه واكتفاء ا بالنضح فيما يشق فيه قال مالك رحمه الله في رجل, وجد في, ثوبه أثر في رجل وجد في ثوبه اثر الاحتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا ر أ ى في منامه ما شيئاً يذكر لكنه ت أ ك د أ ن هذا من أ ث ر الاحتلام الذي في الثوب وما يذكر متى, متى صار ل الا أن الأثر يدل على وجود المؤثر لا تردل على المسير و البعره ا تدل على ا ل ب ع ي د دل على أ ن ه محتمل اذا وجد هذا ا ل أ ث ر و لا يدرك هذا ا ل أ ث ر من نوم ا ل ل ي ل ة ا ل ق ر ي ب ة أ و التي قبلها ما يدرك او من ا ل ق ا ئ ل ة يقول ليغتسل هذه اللملم ا ل أ م ر من أ ح د ث نوم نامه يعني من أ ق ر ب و اخر نوم ل أ ن ه هو المتيقن و ما عداه مشكوك فيه ف إ ن كان صلى بعد ذلك النوم يعني إ ذ ا وجد الماء لزم الغسل هذا ب ا ل ن س ب ة للنائم أ م ا لو كان وجود الماء في حال ا ل ي ق ظ ة وهنا محمول على النوم لماذا ل أ ن ه هو الذي لا يحس به قد يوجد ا ل أ ث م غير إ ح س ا س النائم قد يجد في ثيابه بللا ولا يشعر ذ ل ك لانه نائم قد ي ش ع وقد يحصل له ذلك مع شعوري ثم ينساه لكن في ا ل ي ق ظ ة يحصل له ذلك ولا يشعر به نعم ما يحصل إ ل ا من مرض لا من احتلال ولذا يفرقون بين المتيقظ والنائم إ ذ ا وجد أ ث ر البلل في ثيابه خرج منه وهو في ا ل ي ق ظ ة يغتسل لما يغتسل ل أ ن ه م ش ت ر ط و ن في في المتيقظ ا ل د ف ق و ا ل ل ذ ة أ م ا في النائم فلا يشترط له ذلك الاحتمال أ ن يكون حصل له ثم نسيه أ م ا في اليقظه فلا بد لا بد ان توجد ا ل ل ذ ة قال ل ي غ ت س ل من أ ح د ث نوم نامه ف إ ن كان صلى بعد ذلك النوم ا ل أ خ ي ر ف إ ن كان صلى بعد ذلك النوم يعني ا ل أ خ ي ر فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم افترض أ ن ه وجد البلل بعد ص ل ا ة المغرب وجد ا ل أ ث ر بعد ص ل ا ة المغرب و أ ح د ث نوم من نام ه نام بعد ص ل ا ة الظهر نقول يعيد ص ل ا ة العصر والمغرب لو افترض أ ن ه ما نام بعد الليل يعيد الصبح والظهر والعصر والمغرب وهكذا من أ ج ل أ ن الرجل ربما ا ح ت ل م أ ي ر أ ى أ ن ه يجامع ولا يرى شيئا أ ي لا يرى ماء وحينئذ يلزمه غسل لما يلزمه لا يلزم ه يرى أ ن ه يجامع لكن ما خرج ش ي ء و س ي أ ت ي بحديث ع ا ئ ش ة ومسلمه نعم إ ذ ا ر أ ت الماء في قصه سليم نعم إ ذ ا ر أ ت الماء قريبا عندنا ا ل آ ن فعلق الغسل ب ر ؤ ي ة الماء ربما احتلم يعني ر أ ى أ ن ه يجامع ولا يرى شيئا لا يرى أ ث ر ا وحينئذ لا غسل عليه ويرى الماء ولا ي ح ت ل م أ ي لا يرى أ ن ه يجامع لكن يجد الاثر وحينئذ يلزمه الغسل ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام علق ا ل ا ع ت س ا ل ب ر ؤ ي ة الماء ف إ ذ ا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وجوبا وذلك ان عمر اعاد ل ل أ ما كان صلى ل آ خ ر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله نعم هل يختلف ا ل أ م ر فيما إ ذ ا لم يكن له إ ل ا ثوب واحد أ و عنده ثياب ك ث ي ر ة يلبس هذا يخلع هذا يختلف كل ما يختلف يقول لا فرق بين أ ن يكون لا ينام إ ل ا في ذلك الثوب الذي ر أ ى فيه الماء أ و كان ينام فيه في بعض ا ل أ و ق ا ت ل أ ن الذي ينام فيه تيقن أ ن ما صلى بعد آ خ ر نومه على حدث و شك فيما قبل و الشكل اثر أ له وكذلك حالما نام فيه م ر ة وفي غيره اخرى قاله الباجي م ق ص و د أ ن ه ينظر إ ل ى النوم ولا ينظر إ ل ى الثوب يعني هو هذا الشخص عنده عشر فيه من فيها وخفاء؟ نعم يعني غيره في يوم الاثنين عنده عشر نعم أعرف خلعه الجمعة نعم من من أنه هذا الله هذا الشخص سلوات وخفاء الثوب لصلاة لما أراد مثلاً حلو ألبس غسله قموض بغض ر أ ى فيه أ ث ر ماذا نقول نعم هو خلعه ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ولبس غيره أ ن ظ ف منه ما, غسل ما, ما غسله مباشره ما راه في يوم ا ل ج م ع ة ليظهر أ ث ر فيه م ب ا ش ر ة انتظر في غسله ثلاثه ايام الى يوم الاثنين ف ر أ ى ا ل أ ث ر آ خ ر نومه قبل خلعه نعم ل ي ل ة ا ل ج م ع ة هذه آ خ ر نومه إ ذ ن يصلي صلوات ا ل ج م ع ة والسبت و ا ل أ ح د و ا ل أ ث ن ي ن اغتسل نعم اغتسل غسلا مسنونا ثم ر أ ى هذا ا ل أ ث ر من نوى غسلا مسنونا أ ج ز ا ء عن واجب هذا عند ا ل ح ن ا ح ل ه من ر أ ى غسلا مسنونا أ ج ز ا ء عن واجب هذا عند ا ل ح ن ا ح ل ه ي ن ي عليه جنابه فنسيها فاغتسل ا ل ج م ع ة و غيرهم يقول لا لا يكفي نعم لو نوى الواجب أ ج ز ا ء عن المسنون ل أ ن ا ل أ ص غ ر يدخل في ا ل أ ك ب ر والعكس و ا ل أ ح و ث في مثل هذه ا ل ص و ر ة أن يعيد ان ل ل غ س يعيد الغسل ويعيد الصلوات المسألة مسألة الغسل خلطها هذا الثوم وغسلها القول بالإستحلال يجب مرجح بالظفر و ما أ ش ب ه ذلك تل على طهارته نعم سلام باب غ ص ل المراه اذا رات في المنام مثل ما يرى الرجل ع مالك عن ابن شهاب عن ع ر و ة بن الزبير أ ن أ م سليم رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراه ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أ ت غ ت س ل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ف ا ن ت غ ت س ل فقالت لها ع ا ئ ش ة كف لك وهل ترى ذلك المراه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن اين يكون الشبه عن مالك عن ا ن ش ا ن بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمه ن ت ب ي سلمه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امراه ابي طلحه الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إ ن الله لا يستحي من الحق هل على المراه من غسل إ ذ ا هي احتلمت فقال نعم إ ذ ا ر أ ت الماء يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب غسل ا ل م ر أ ة ب ا ب غسل اذا ل م ر أ ة إ ر أ ت في المنام مثل ما يرى الرجل يعني ر أ ت أ ن ه ا تجامع احتلمت النساء شقاق الرجال ويلزمهن من ا ل أ ح ك ا م ما يلزم الرجال في ا ل أ م و ر ا ل م ش ت ر ك ة إ ل ا ما خصت به ا ل م ر أ ة خص به الرجل حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ع ر و ة بن الزبير أ ن أ م سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موجود في لرواه الموطا كذا ل ر و ا ة الموطا و لابن أ ب ي اويس عن أ م سليم عن أ م سليم ويرد في هذا ما يقال من الفرق بين عن و أ ن وما يذكر عن الامام أ ح م د ويعقوب بن ش ي ب ة من التفريق بينهما و أ ن عن تقتضي الاتصال دون أ ن وذكرنا سابقا ما ذكره ابن الصلاح من خبر ابن ا ل ح ن ف ي ة عن عمار أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام مر به وما ذكره عن ابن ا ل ح ن ف ي ة أ ن عمار ا مر بالنبي صلى الله عليه و سلم فقال ا ل أ و ل متصل والثاني منقطع والسبب اختلاف ا ل ص ي غ ة لكن ليس ا ل أ م ر كذلك ولذا قال حفظ العراقي كذا له ولم يصوب ص و ب ة يعني ما أ ص ا ب السبب الحقيقي للتفريق بينهما عند ا ل إ م ا م م ح م د يعقوب بن شيبه وهنا عندنا عن ع ر و ة بن الزبير عن أ م سليم أ ن ه ا قالت للرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا متصل لكن عن ع ر و ة بن الزبير أ ن أ م سليم قالت للرسول الله ه ذ ا منقطع والسبب أ ن ه في روايته عنها يروي عن صاحب ا ل ش ا م نفس ا ل ق ص ة وقد أ د ر ك ه ا إ ذ ن الخبر متصل وفي ا ل ر و ا ي ة التي معنا أ ن أ م سليم قالت عروه ة قصة يحكي ي لم ش د ه ه ا ف يحكي منقطعة عروة ي ق ص ة لم يشهدها فهي م ن ق ط ع ة ورواه بعضهم عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن أ م سليم وحينئذ يكون الخبر متصلا ام سليم بنت ملحان و ا ل د ة أ ن س بن مالك و اسمها س ه ل ة أ و ر م ي ث ة و ي ل م ي ة أو ا ل ر م ي ص ة قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ا ل م ر أ ة ترى في المنام ا ل م ر أ ة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ترى أ ن ه ا تجامع كما أ ن الرجل يرى أ ن ه يجامع أ ت غ ت س ل فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم فلتغتسل يعني إ ذ ا ر أ ت الماء كما في ا ل ر و ا ي ة ا ل ل ا ح ق ة هنا إ ط ل ا ق وذاك تقييد والمطلق يحمل على المقيد يعني إ ذ ا ر أ ت الماء كما في ا ل ر و ا ي ة ا ل م ف س ر ة من س ي أ ت ي فقالت لا لها عائشه اف لك في ر و ا ي ة م س ل م فضحت النساء تربت يمينك اف لك التافف و التافيف إ ن م ا يكون في حال ا ل أ م ر المكروه المستقبح المستقذر استعمل في الاستحقار و ا ل ا س ت ق د ا ر و ظبطت على وجوه ك ث ي ر ة ا ل ك ل م ة م ر ك ب ة من من حرفين كم يتصور في ضبطها من وجه كم يتصور في ضبطها من وجه ز ي د زيد كم يتصور يعني ت ص و ر ي حرفي ن وجوه الضبط في في هذه ا ل ك ل م ة ك ل م ة تخرج من بين الشفتين وقد لا يسمعها يسمع صوت نعم ضاعف زد اكثر أ ك ث ر أ ر ب ع ي ن وجه في حرفين أربعين وجه من أ ر ا د ه ا يراجع البحر المحيط لابي حي ي فقالت لها عائشه اف لك ل في ر و ا ي ة مسلم فضحت النساء سلبت يمينك يعني هذا شيء جبل الناس على استحياء منهم الرجال فضلا عن النساء وهل ترى ذلك ا ل م ر أ ة وهل ترى ذلك ا ل م ر أ ة ا ل آ ن إ ن ك ا ر ع ا ئ ش ة بعد جواب النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ و قبله انظروا في النص فقال ا ل ر س و ل نعم فلتغتسل فقالت العطف بالفه فقالت لها عائشه اف لك ل و هل ترى ذلك ا ل م ر أ ة نعم ا ل آ ن ع ط ف بالفه ا و ش يقتضي نعم ترتيب تعقيب بعدما س أ ل ت و أ ج ا ب ه ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قالت لها عائشه اف لك وهل ترى ذلك ا ل م ر ا ة يقول الحافظ أ ب و ز ر ع ا بن الحافظ العراقي رحمهما ل ل ه أ ن ك ر ت عليها بعد جواب النبي صلى الله عليه و سلم لها ل أ ن ه لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحقق وقوعه فالفقهاء يذكرون الصور ا ل م م ك ن ة ليعرفوا حكمها و إ ن لم تقع بل قد يصورون المستحيل ل ت ش ه ي د ا ل أ ذ ا ن ه ن ي س أ ل ت النبي عليه الصلاه والسلام أ ج ا ب ه ا بالحكم و ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ك ر ت عليها يعني مقتضى إ ن ك ا ر ع ا ئ ش ة أ ن ه يقع او لا يقع و هل ترى ذلك المراه نعم انه لا يقع و مقتضى جواب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه يقع ل أ ن الشخص الذي ي س أ ل عن شيء لا يقع نعم لو قال شخص مثلا ما الحكم إ ذ ا ك س ف ت الشمس بالليل ايش تقول نعم. نعم مباشره تقول له ايش هذا أ م ر نعم هذا <تصفيق> صحيح لكن لو حصل هذا لو حصل مثل هذا السؤال م ب ا ش ر ة المسؤول ينكر ب ي و ق و ع فلو كان على ما فهمه الحافظ أ ب و ز ر ع بن الحافظ العراقي وهو إ م ا م في هذا الباب ب س ب الشخص العادي نعم لا شك ا ل فقها ء يذكرون بعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل م م ك ن ة لا يذكرون أ ش ي ا ء قد يذكرون بعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل م س ت ح ي ل ة ي ع ن توفي شخص عن م ئ ة ج د ة عن أ ل ف ج د ة نعم هذه م س ت ح ي ل ة عاده لتشحيز ا ل أ ذ ه ا ن مثلا وتفتيق ا ل أ ذ ه ا ن يعني كما قال بعضهم ان م س أ ل ة الخلاف في كفر تارك ا ل ص ل ا ة م س أ ل ة ن ظ ر ي ة لا حقيقه لها م س أ ل ة ن ظ ر ي ة لا حقيقه لها هذا بعض علماء المغرب في ا ل م ئ ة ا ل س ا ب ع ة قال أ ب د ا ي ب د ا يذكرها الفقهاء أبداً. نعم أبداً. لمجرد تمرين الطلاب على مثل هذا الحكم ولا لا يقع مثل هذا أ ب د ا ابدا ا ب ن ه يحصل、أبداً. وهل ترى ذلك ا ل م ر أ ة إ ن ك ا ر هو من هذا الحديث فقط هو من هذا الحديث هو فهم、أبداً. أن ن إ ك ان ر عائشة أ ذلك ل انكار يقع إ عائشه رضي ع ن ذلك لا يقع إنكار عائشة و أ ن جواب النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عن هذا الذي لا يقع إ ن م ا هو مجرد بيان للحكم و إ ل ا و ان لم يكن و واقع على كل حال كلام الحافظ ضعيف رحمه الله و هل ترى ذلك ا ل م ر أ ة فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم تربت يمينك و قالت ع ا ئ ش ة ايضا لها تربت يمينك و قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ل ع ا ئ ش ة تربت يمينك تربت افتقرت و لصقت بالتراب من الفقر وشاع استعمالها من غير إ ر ا د ة ل ح ق ي ق ة المعنى ومن أ ي ن يكون الشبه الشبه و ا ل ش ر ف والمثل والنظير من أ ي ن يكون الشبه للولد ل أ ب ي ه و أ ع م ا م ه أ و ل أ م ه و أ خ و ا ل ه وجاءت الروايات م ف ص ل ة إ ن ماء الرجل لونه كذا ق ل ي ط أ ب ي ض وماء ا ل م ر أ ة رقيق أ ص ف ر ف إ ذ ا على ماء الرجل ماء ا ل م ر أ ة أ ذ ك ر ا و إ ذ ا على ماء ا ل م ر أ ة ماء الرجل انثى مقصود أن الحديث ف ص ل موضح نعم انكار ع ا ئ ش ة قالوا فيه دليل على أ ن ه ليس كل النساء يحتلم يحصل ت ل ي ح لهن الاحتلام فيه دليل على أ ن الاحتلام لا يحصل لجميع النساء نعم حصل ل أ م سليم لكن إ ن ك ا ر ع ا ئ ش ة ي دل على أ ن ه لم يحصل لها هي إ ن ك ا ر ه ا للوقوع أ و إ ن ك ا ر ه ا للسؤال و هل ترى ذلك ا ل م ر أ ة الوقوع اسمع كلام أ ه ل العلم يقول و فيه دليل على أ ن ه ليس كل النساء احترمنا قاله ابن عبد البر و إ ل ا لما أ ن ك ر ت ع ا ئ ش ة و ام س ل م ة ذلك يقول ا ل ص ي و ط ي و قد يكون عدمه ب ا ل ن س ب ة ل ع ا ئ ش ة و ام س ل م ة من خصوصيات نساء النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يعني الرسول عليه السلام لا يحترم ل أ ن الاحتلام من تلاعب الشيطان و كذلك نساءه لا ي ح ت ل م ن ا اكراما له عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الكلام عائشه يقول قد يكون عدمه من خصوصيات نساء النبي صلى الله عليه و سلم كما أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا ي ح ت ل م ل أ ن ه من تلاعب الشيطان لكن من المعلوم أ ن الخصائص لا تثبت إ ل ا بدليل و إ ل ا فالامور ا ل خ ل ق ي ة ا ل ج ب ل ي ة يشترك فيها الناس كلهم وكون عليه الصلاه والسلام لا يحترم لي دليل الخاص الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحترم بلا شك ا لكن ر يحترم س و ل لا ل من ج م ا ع من ج م ا ع من جنابه نسيها للتشريف يقول إني أنسى ولكن منسى لأسن يقول لا حدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي عن زينب بنت ابي س ل م ة عبد الله بن عبد ا ل أ س د م خ ز و م ي عن أ م س ل ا م ة أ م ه ا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت جاءت أ م سليم بن بن الحان ا م ر أ ة أ ب ي ط ل ح ة زيد بن سهل ا ل أ ن ص ا ر ي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إ ن الله لا ي س ت ح ي من الحق لا يستحي من الحق لا يمتنع منه بل يصدر منه الحق وفيه إ ث ب ا ت ا ل ح ي ا ة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته كما هو المقرر عند اهل ا ل س ن ة والجماعه ولا ي س ت ح ي بيائين هي ل غ ة الحجازيين وبياء واحده ل غ ا ت ت م ي ن هل على ا ل م ر أ ة من غسل من ز ا ئ د ة من غسل إ ذ اذا هي احتلمت إ هي احتلمت يعني ر أ ت في النوم أ ن ه ا تجامع قال نعم اذا رات ا ا يذكر عن ابن سيرين أ ن ه لا يحتلم ورع إ ل ا مع أ ه ل ه يذكر عن ابن سيرين أ ن ه لا يحتلم ورع إ ل ا مع أ ه ل ه لماذا ل أ ن الاحتلام ن ت ي ج ة فكر و الورع لا يفكر إ ل ا ب أ ه ل ه قال نعم إ ذ ا ر أ ت المال في البخاري بعد ذلك فغطت أ م سلمه وجهها و قالت يا رسول الله وهل ت ح ت ل م ا ل م ر أ ة وهل ت ح ت ل م ا ل م ر أ ة أ ي ض ا هذا استفهام إ ن ك ا ر ي قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها نعم إ ذ ا ر أ ت الماء و هذا يدل على تحقق ق و ع ذلك و جعل ر ؤ ي ة الماء شرفا للغسل ففيه دليل على أ ن ه ا إ ذ ا لم تر الماء لا غسل عليها وفيه رد على من زعم أ ن ماء ا ل م ر أ ة لا يبرز الحديث خرجه البخاري و مسلم فيه استفتاء ا ل م ر أ ة بنفسها فيما يخصها لا مانع منه لكن مع لزوم ا ل أ د ب و عدم التصريح إ ل ا بما يقتضيه السؤال و ا ل ح ا ج ة ف إ ذ ا أ م ك ن التكنيه عن شيء لا يلزم التصريح به فهي أ و ل ى من التصريح وهذا هو المناسب لحياء المسلم رجلا ً كان أ و ا م ر أ ة الحديث خرجه ا ل إ م ا م البخاري في كتاب العلم في باب الحياء في العلم و أ ر د ف ا ل ت ر ج م ة بقول المجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ن و ا م س ت ك ب ر وقالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها نعم النساء, الأنصار أو نعم النساء نساء ا ل أ ن ص ا ر لم يمنعهن ا ل ح ي ا ة أ ن يتفقهن في الدين لم يمنعهن ا ل ح ي ا ة أ ن يتفقهن في الدين نعم النساء و نساء العصاه و أ م سليم واحده منهن فالسؤال لا شك أ ن ه شفاء الحي و كون ا ل إ ن س ا ن ي س ت ح ي أ ن ي س أ ل ي س ت ح ي أ ن يناقش ي س ت ح ي أ ن يستفهم هذا لا يتعلم و كذلك إ ذ ا تكبر و ت ك ب ر عن السؤال ل أ ل ا يظن به أ ن ه كيف يخفى عليه مثل هذا السؤال مثل هذا في الغالب أ ن ه لا يفلح في طلب ه والله المستعان نعم صلى الله عليه باب جامع غسل ا ل ج ن ا ب ة عن مالك عن ن ا ف ي عن عبد الله بن عمر كان يقول لا ب أ س ا يغتسل بفضل ا ل م ر ا ت ما لم تكن حائضا او جنبا ع مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه ع مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان ي ص س ل جواريه رجليه ويعطينه ا ل خ م ر ة وهن حيض وسئل مالك عن رجل له ن س و ة وجواريها ليطاهن جميعا قبل أ ن يغتسل فقال لا باس ف ن يصيب الرجل جاريتيه قبل أ ن يغتسل ف أ م ا النساء الحرائر ف ي ك ر ه أ ن يصيب الرجل ا ل م ر أ ة ا ل ح ر ة في يوم اخرى ف أ م ا يصيب ا ل ج ا ر ي ة ثم يصيب ا ل أ خ ر ى وهو جنب و فلا ب أ س بذلك وسئل مالك عن رجل جنب و ووضع له ماء يغتسل به فسها ف أ د خ ل أ ص ب ع ه فيه ليعرف حر الماء من برده قال مالك إ ن لم يكن أ ص ا ب أ ص ب ع ه أ ذ ى فلا أ ر ى ذلك ينجس عليه الماء يقول يحيى يقول يغتسل يغتسل يعني يغتسل أو أو جنوبا الله تعالى غسل مالك عبدالله لا بفضل المرأة الرجل بفضل المرأة تغتسل المرأة بفضل المرأة لا بأس بذلك ما لم رحمه عمر حدث حائضا جامع ما جنابه باب نافع كان تكن عن عن بن بأس بأس أن أن فيكره هذا عند من ابن عمر رضي الله عنه و ذهب جمهور ا ل ص ح ا ب ة و التابعين إ ل ى الجواز بلا ك ر ا ه و لو كانت حائضا و جنبا و أ ن ه لا أ ث ر لاغتسالها منه و لا لخلوتها به على الماء و أ ن ه يبقى طهور يرفع الحدث للرجل و ل ل م ر أ ة على حد سواء إ ل ا ا ل ح ن ا ب ل ة فعندهم أ ن الماء إ ذ ا خلت به ا ل م ر أ ة ل ط ه ا ر ة ك ا م ل ة من حدث ف إ ن ه لا يرفع حدث الرجل لحديث النهي عن أ ن تغتسل ا ل م ر أ ة بفضل الرجل و الرجل بفضل ا ل م ر أ ة لكن المرجح في هذه ا ل م س أ ل ة هو قول الجمهور ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم ثبت أ ن ه كان يغتسل مع أ ز و ا ج ه و ثبت أ ن ه اغتسل بفضل بعض نسائه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و الحنابله الذين يقولون ان الرجل لا يغتسل أ و لا يرفع حدثه الماء الذي خلت به ا ل م ر أ ة لطهاره كامله لا يقولون بالعكس و الدليل واحد الدليل الذي يستدلون به على أ ن الماء الذي تخلو به ا ل م ر أ ة لرفع حدثها لا يرفع حدث الرجل ما يقولون بالعكس أ ن ا ل م ر أ ة لا تتوضا و لا تغتسل بالماء الذي خلا به الرجل مع أ ن ا ل م س أ ل ت ي ن س ي ق ت مساقا و ا ح د ة في نص واحد نعم هذا يقوي القول ولا يقول يضعف القول يضعف القول هذا يضعف القول و الحيض و ا ل ج ن ا ب لا أ ث ر لهما على الماء فلا يكره وهو قول جمهور العلماء و حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يعرق يرشح جلده من باب ف ر ح ة عارقه يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه لماذا ل أ ن الجنب سؤره و عرقه طاهر باتفاق في حديث ابي هريره انه لما ر آ ه النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ا ل خ ن س ثم اغتسل ورجع ف ق ا ل ه النبي, النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م فقال ا ن كنت جنبا و قال النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م سبحان الله ان المؤمن لا ينجس ولو كنت جنبا و فالجنب و طاهر هنا يقول قال المعلق على الموطن في قولها ان الله لا يستحي من الحق قالت أ ي لا ي أ م ر بالحياء فيه هذا حيد عن إ ث ب ا ت صفه ا ل ح ي ا ة هذا ليس بصحيح فالجنب و طاهر وسوره طاهر وعرقه طاهر وثوبه طاهر وما باشره من الثياب ا ل د ا خ ل ي ة و ا ل خ ا ر ج ي ة كلها طاهره ة يقول حدثني عن مالك عن نافل ل د عن عن أن ع ا ب بن عمر كان يغسل رجليه. إعانة لا إشكال فيها. تباح معونته ويباح كان إعانة معونته تنشيف ومن عمر المتوضع أعضائه لازم غسل اللمس رجليه الرجلين إشكال جواليه لا فيها أيضا يغسل غسل يلمسن ر ج ل ي و ا ل م س أ ل ة كما قرر سابقا أ ن الملموس لا ي ن ت ق ض وضوء و لو وجد منه ش ه و ة و يعطينه ا ل خ م ر ة مصلى صغير يصنع من سعف النخل سمي بذلك ل أ ن ه يكفي الوجه يخمر الوجه و الكفين يعني ما يباشر ا ل أ ر ض يخمر ما يباشر ا ل أ ر ض و هن حيض ي ع ط ي ن ا غ س ل ن ا رجليه ي ب ا ش ر ن ا غسل ر ج ل ي ن ومع البلل لا ي ق ا ل ا ل ح ا ئ ل طاهره ل أ ن ا ي ا ب س ه فاتن ا ل ج س له يغسلن ا رجليه ف ي و ج د البلل ومع ذلك م ا ل ح ا ئ ل طاهره وسئل مالك عن رجل له نسوه وجواري هل ي ط ا ه ن جميعا قبل أ ن يغتسل قال لا باس ثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد لا ب أ س أ ن يصيب الرجل جاريتيه أ و جواريث اثنتين ث ل ا ث عشر أ ك ث ر قبل أ ن يغتسل لكن قالوا يستحب ان يغسل فرجه قبل الوضع الثاني و إ ذ ا كان هناك أ م و ر تنتقل من و ا ح د ة إ ل ى أ خ ر ى بواسطته تعين عليه ان يغسل فرجه نعم إ ذ ا كان هناك التهابات أ و شيء من هذا تعين عليه ان يغسل قبل أ ن ايش يغتسل ف أ م ا النساء الحرائر فيكره أ ن يصيب الرجل ا ل م ر أ ة ا ل ح ر ة في يوم ا ل أ خ ر ى ا ل م ر ا ه ا ل ك ر ه ه ن ا كراهه التحريم كراهه التحريم يصيب ا م ر أ ة في ن و ب ة غيرها لا يجوز له ذلك ب ح ا ل فلكل و ا ح د ة منهما نوبه إ ل ا إ ذ ا اصطلح على شيء من هذا إ ذ ا اصطلحوا على شيء من هذا إذا أ م ا كونه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يطوف على نسائه هذا خاص به لكن إ ذ ا عرف يوم هذه ويوم هذه لا يجوز بحال أ ن ي ط ر هذه في يوم هذه ف أ م ا أ ن يصيب ا ل ج ا ر ي ة ثم يصيب ا ل أ خ ر ى و و جنب فلا ب أ س بذلك لكن مثلما ذكرنا يستحب له أ ن يغسل ذكره قبل ا ل ع و د أ و يتوضا وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به سئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فادخل اصبعه في الماء ا ليعرف حر الماء من برده قال مالك ان لم يكون اصاب اصبعه او اصبعه في الاصبع لغات التثريث و اصبع فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء تامل في كلام مالك سئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فوضع اصبعه يتاكد ق ل و ا حر لا بد قوله فسها هل له مفهوم أ ن ه إ ذ ا كان عن علم وتيقظ أ ن له أ ث ر على الماء ينجس الماء إ ذ ن قوله فسها لا مفهوم له فسها ف أ د خ ل أ ص ب ع ه فيه ليعرف حر الماء برده معناه أ ن ه لو كان ذاكر متيقظ أ ن ه يؤثر في ت قال مالك إ ن لم ي ك ن أ ص ا ب أ ص ب ع ه أ ذ م يعني ن ج ا س ة فلا أ ر ى ذلك إن ينجس عليه الماء بل هو طهور باتفاق و إ ن أ ص ا ب ه أ ذ ن والماء كثير ولم يتغير فكذلك اتفاق طهور و إ ن قل الماء ولم يتغير فكذلك عند مالك الماء الذي يضع فيه اصبعه من غير أ ذ ى ي ت أ ث ر ل م ي ت أ ث ر قلنا ن بدن ا ل ج ن و ب ح ا ئ ر طاهر فلا أ ث ر له في الماء هو طهور باتفاق لكن إ ن أ ص ا ب أ ص ب ع ه ن ج ا س ة ق ذ ر ف أ د خ ل ه ا في ا ل إ ن ا ء وهو كثير أ ك ث ر من كلتين نعم طهور باتفاق و إ ن كان قليلا أ ق ل من كلتين ولم يتغير طهور عند مالك خلافا لغيره من ا ل أ ئ م ة ن ف ل أ ئ م ه يرون أ ن ما وقع فيه ن ج ا س ة وهو قليل وكن على م ذ ا ب ه في الحد بين القليل والكثير ي ت أ ث ر ولو لم يتغير و ر أ ي مالك و المرجح في هذه ا ل م س أ ل ة و يختار الشيخ ا ل إ س ل ا م و غيره يقول ما حكم مس المصحف بن المحدث حدثا أ ص غ ر لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف من غير حائل لكن إ ذ ا مسه بحائل لا ب أ س ح ي ن ه ا يقول ما حكم مس الحائض للمصحف بحائل لا ب أ س بحائل لا ب أ س و ما حكم قراءتها له عن ظهر قلب المشايخ يفتون أ ن ه عند ا ل ح ا ج ة لا ب أ س به والمرجح عندي أ ن ه ا لا ت ق ر أ شيئا من ا ل ق ر آ ن لا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن نعم ابن دقيق العيد عنده استنباط دقيق من حديث أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن و ر أ س ه في حجر ع ا ئ ش ة وهي حائض يقرا أ ل تقول ق يقرأ ر آ ن ا ل ق ر آ ن و ر أ س ه في حجر و أ ن ا حائض ايش استفاد منه نعم يعني لو, هل لو كانت الحائض ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن هل يشكل على أ ح د أ ن ه يجوز أ ن ي ق ر أ غيرها ا ل ق ر آ ن و ر أ س ه في حجرها استنباط في غ ا ي ة الدقه نعم بس المصحف ا ا ب ح ا ئ ي لا باس به ان شاء الله تحضر المصحف في كيسه في علاقته وهذا ترجم به ا ل إ م ا م ب خ ا ر ي رحمه الله تعالى واستنبضه من دليل في غ ا ي ة ا ل د ق ة والعمق انه لا مانع من ان يمس المصحف يمس من وراء حائل نعم من الحديث السابق أ ن ا ل ق ر آ ن في جوفه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهي تمس بدلا من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهي حائل فدل على أ ن مس المصحف من وراء حائل لا ب أ س به ه ل ا استنباط فيه شيء من ا ل د ق ة و البعد يقول إ ذ ا كنت معتك... م ع ت ك ب ا في مسجد و ا ح ت ل ا م ت م المسجد و خرجتم من الاعتكاف و السبب اني ا ح ت احتلامت... ل ا م ت لا تغتسل و تعود إ ل ى اعتكافك ذ ا ما يقطع الاعتكاف لا الاحتلام لا يقطع الاعتكاف كما أ ن ه لا يقطع و لا يؤثر على الصوم جاء في حديث انس رضي الله عنه في و ف ا ة ا ب ن ت الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من منكم ا ل ل ي ل ة لم يقارف م ي ج ا م ع قال طلحه انا ف أ م ر الرسول ع ل ي الصلاه و س ل م ن ينزل القبر السؤال هل عدم ا ل ج م ا ع في تلك الليله أ ث ر في النزول للقبر هذا أ م ر لا شك أ ن ه الحديث صحيح بلا إ ش ك ا ل وهو في الصحيح لكن ا ل ع ل ة ب ي خ ت ل ف فيها ل ع ي خ ح ل كثيرا أ ن من جامع وقرب عهده من نساء لا يزال تذكر النساء على باله بخلاف من, من لم يجامع إ ل ا منذ أ م د بعيد مثلا أ و لم يجامع البته ف إ ن ذكر النساء ليس على باله فهو أ ق ر ب ان ينزل ا ل م ر أ ة في قبرها、سم. <سؤال> الله هذا باب في التيمم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أ ب ي عن ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أ س ف ا ر ه حتى إ ذ ا كنا بالبيداء أ و بذات الجيش ق ط ع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم م ا ف أ ت ى الناس إ ل ى ابي بكر الصديق فقالوا أ ل ا ترى ما صنعت ع ا ئ ش ة قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم م ا قالت ع ا ئ ش ة فجاء أ ب و بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع ر أ س ه على, على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم م ا قالت ع ا ئ ش ة فعاتبني أ ب و بكر فقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعون بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إ ل ا مكان راس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أ ص ب ح على غير ماء ف أ ن ز ل الله تبارك وتعالى آ ي ة التيمم فتيمموا فقال أ س ي د بن حضي ما هي ب أ و ل بركاتكم يا آ ل أ ب ي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وسئل مالك عن رجل تيمم ل ص ل ا ة حضرت ثم حضرت ص ل ا ة أ خ ر ى ي ت ي م م لها أ م يكفيه, يكفيه تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل ص ل ا ة ل أ ن عليه ا يبتغي ا ل م ا ل لكل ص ل ا ة فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم م مالك وسئل تيمم ما يأم وأصحابه وهم وضعه على、وضوء. قال يا أ م ه م غيره أ ح ب إ ل ي ولو أ م ه م هو لم أ ر ى بذلك ب ا س ا قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في ا ل ص ل ا ة فطلع عليه إ ن س ا ن معه م ا قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضا لما يستقبل من الصلوات وقال مالك رحمه الله تعالى من قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة فلم يجد م ا فعمل بما أ م ر ه الله به من التيمم فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء ب أ ط ه ر منه ولا ت م صلاه ل أ ن ه م ا امرا جميعا فكل عمل بما أ م ر ه الله به و إ ن م ا العمل بما أ م ر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أ ن يدخل في ا ل ص ل ا ة وقال مالك رحمه الله تعالى في الرجل الجنب ي إ ن ه يتيمم و ي ق ر أ حزبه من ا ل ق ر آ ن ويتنفل ما لم يجد ما و إ ن م ا ذلك في المكان الذي يجوز له أ ن يصلي فيه بالتيمم يقول رحمه الله تعالى في التيمم التيمم في الأصل اللغة القصد وفي الشرع القصد إلى الصعيد الطيب والكفين القصد القصد الوجه الله تعالى الأصل اللغة الشرع إلى الطاهر لمسح رحمه هذا باب ب ن ي ة رفع الحدث أ و ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة ونحوها يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أ ب ي بكر عن ع ا ئ ش ة عن أ ب ي ه القاسم بن محمد عن ع ا ئ ش ة أ م ت ه ع ا ئ ش ة ام المؤمنين أ ن ه ا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أ س ف ا ر ه قال ابن عبد البر في غ ز و ة بني المصطلق وهي ا ل م ر ي س ي ة وفيها وقعت ق ص ة ا ل إ ف ك حتى إ ذ ا كنا بالبيداء الشرف القريب من ذي ا ل ح ل ي ف ة أ و بذات الجيش موضع قريب من ا ل م د ي ن ة انقطع عقد لي العقد بكسر المهمله ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلاده جاءت في بعض الروايات ق ل ا د ة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أ ي طلب العقد و ق ا م الناس معه و ل ي س على ماء يعني لا يوجد في المكان ماء و ليس معهم ماء منقول استدل به بعضهم على جواز ا ل إ ق ا م ة في المكان الذي لا ماء فيه و كذلك سلوك الطريق الذي لا ماء فيه هذا معلوم أ ن ه فيما إ ذ ا غلب على الظن وجود الماء عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه أ م ا إ ذ ا غلب على الظن الهلاك سواء كان في ا ل إ ق ا م ة في ا ل م ك ا ن الذي ل م ا ء فيه أ و في سلوك الطريق الذي لا ماء فيه قال بعض ا ل ظ ن ه ذلك ف إ ن ه لا يجوز حينئذ أ ن يقيم في ذلك المكان ولا أ ن يسلك ذلك الطريق و على كل حال الحديث ليس فيه التفريط الذي قد يفهمه بعض الناس من الحديث ل ي س على ماء و ليس معهم ماء ليس معنى هذا أ ن ا ل إ ن س ا ن يقيم في م ف ا ز ة أ و يسلك طريقا و لا يحمل معه ماء فيعرض نفسه للخطر ل أ ن هذا المكان قريب جدا من ا ل م د ي ن ة الذي أ ق ا م و ا فيه بحيث لو اشتدت حاجتهم إ ل ى الماء فاحضارهم من ا ل م د ي ن ة قريب والاحتمال الثاني أ ن ه م ليسوا على ماء وليس معهم ماء يعني قدر زائد على ما يحتاج إ ل ي ه في ا ل ش ر يعني ليسوا على ماء للوضوء وليس معهم ماء يتوضؤون به ف أ ت ى الناس أبا الى أ ب ي بكر الصديق يشكون ع ا ئ ش ة ابنته عليه و فيه شكوى ا ل م ر أ ة إ ل ى أ ب ي ه ا و إ ن كانت ك ب ي ر ة م ت ز و ج ة إ ذ ا حصل منها ما يقتضي ذلك الشكوى لو جاءوا يشكونها الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ا ل أ م ر لا يخفى عليه نعم الرسول عليه الصلاه و السلام أ ق ا م بطوعه و اختياره و أ ق ر ه ا على ذلك ف ا ل إ ق ا م ة تنسب إ ل ي ه و ان كانت ف ي السبب لكن أ ب و بكر رضي الله عنه كواحد من أ ف ر ا د الناس الذي يترجح عنده ترك هذا المكان الذي أ ق ي م فيه بسبب العقد يعني العقد ما, ما يستحق ولا أ ن يقيم الناس من اجله هذا في النظر العادي لكن ا ليقضي ل ي الله أ ما كان مفعولا عقد لا يستحق لا يسوى شيء ليقضي الله ما كان م ف ع و ل هو سبب لما حدث من م ش ر و ع ي ة ا ل ت ي م ف أ ت ى الناس إ ل ى ابي بكر الصديق فقالوا أ ل ا ترى ما صنعت ع ا ئ ش ة أ ق ا م ت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس و ل ي س على م ا لو أ ن ا ل م ش ك غير عائشه شخص آ خ ر لقال أ ب و بكر كعادته الله ورسوله اعلم يرضى ويسلم باختيار ن ب ي عليه الصلاه والسلام لكن لما كانت ابنته هي السبب لو قال مثل هذا لعده الناس تقصير منه من ه من أ ج ل ابنته تقصير لو ما أ ز ا ل هذه ا ل ش ك أ و امتثل هذه ا ل ش ك و ع م بموجبها ل أ ل ا ترى ما صنعت ع ا ئ ش ة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس ب ا ن ا س و ل معهم م ا قالت ع ا ئ ش ة فجاء أ ب و بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع ر أ س ه على فخذي في هذا دخول الرجل على ابنته و إ ن كان زوجها عندها نعم إ ذ ا علم رضاه بذلك أ م ا إ ذ ا علم أ ن الزوج لا يرضى ف إ ن ه لا يدخل ب إ ذ ن ه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه و سلم و الناس و ل ي س على م ا و ليس معهم م ا قالت ع ا ئ ش ة فعاتبني أ ب و بكر لم تقل أ ب ي م ا قالت عاتبني أ ب ي فعاتبني أ ب و بكر لماذا ل أ ن ما حصل منه ينافي م ق ت ض ا ء ا ل أ ب و ة ا ل أ ب و ة مقتضاها تقتضي الحنون و العطف و ا ل ش ف ق ة و سبه بكلام و بفعل طعن في خاصرتها فلم تقل أ ب ي ل أ ن ا ل أ ب و ة تقتضي ا ل ح ن و وما وقع من القول نعم و ا ل ت أ د ي ب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر فلذلك أ ن ز ل ت ه م ن ز ل ة ا ل أ ج ن ب ي هذا التماس لكونها عدلت من أ ب ي إ ل ى أ ب ي بكر و إ ن كان مثل هذا ا ل ت أ د ي ب هو في ظاهره ينافي ا ل ح ن و وينافي ا ل ر ح م ة التي جبل عليها ا ل أ ب في الظاهر لكن ا ل ق س و ة على المرحوم ل ت أ د ي ب ه في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر لا تنافي و لذلك أ م ر ن ا بضرب ا ل أ ب ن ا ء على ا ل ص ل ا ة أ و ا ل أ و ل ا د على ا ل ص ل ا ة العشر أ م ر ن ا ب ت أ د ي ب ه م كذلك الزوج فاضربوهن كذلك المعلم كل من و ق ل إ ل ي ه أ م ر ا ل ت أ د ي ب له أ ن يؤدب و للحاكم و الوالي أ ن يعزر و يقيم الحدود و هذا من الرحمه للناس فقال ما شاء الله أ ن يقول في بعض الروايات قال ل ه حبست الناس في قلادها بسببها وجعل يطعن بيده في خاصرتي يطعن بضم العين في الحسيات و بفتحها في المعنويات لو كان الطعن في النسب مثلا أ و في العلم أ و في ا ل ر أ ي كنا يطعن لكن في المحسوس يطعن وفيه ت أ د ي ب الرجل ابنته و إ ن كانت ك ب ي ر ة و م ز و ج ة في خاصرتي هي ا ل ش ا ك ل ة ش ا ك ل ة ا ل إ ن س ا ن خاصرته وهي م ا جانبي وسط جانبي وسط ا ل إ ن س ا ن فلا يمنعني من التحرك إ ل ا مكان ر أ س رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وفي استحباب الصبر والتصبر لمن ناله ما يوجب ا ل ح ر ك ة أ و يحصل به تشويش على نائم أ و مصلي أ و قارئ أ و مشتغل بعلم أ و ذكر يصبر و ا ل آ ن ل أ د ن ى سبب كثير من الناس ما يكترث بمن حول ه بعض الناس وهو نائم يوقظه أ د ن ى ح ر ك ة لو أ ش ع ل ت النور استيقظ ثم بعد ذلك ما عاد عليهم فتح ت الباب استيقظ مثل هذا ينبغي ن يراع مثله القارئ ت ا ل ي بعض الناس ل أ د ن ى ح ر ك ة ما يدري شيء مثل هذا ي ر ا ولان الإنسان تجد في مسجد و الناس يقراون أ و مشتغلين بعلم يرن الجوال ب أ ع ل ى صوته نعم نعم يسرد من القصص و ا ل أ خ ب ا ر ما يشوش به على الناس ل أ د ن ى سبب اخي الامر يتم يدون ذلك ينتقل إ ل ى مكان آ خ ر أ و يخفض صوتك بما يحقق ا ل م ص ل ح ة ولا يترتب عليه م ف س ه إ ل ا مكان ر أ س رسول الله صلى الله عليه و سلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أ ص ب ح يعني دخل في الصباح على غ ي ر م ا على غير ما و متعلق الجار و مجرور على غير ما ما أ ص ب ح أ و نام. نام على غير ما أ و أ ص ب ح على غير ما ف أ ن ز ل الله تبارك و تعالى نام حتى أ ص ب ح يقول اهل العلم في مثل هذا النص ترك أ و ا ل ر خ ص ة في ت ر ك التهجد لا سيما في حال السفر مع التعب يترك التهجد إ ذ ا كان في حال التعب ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يكتب له ما كان يعمله مقيما ومع لا يعني ترك التهجد ترك الوتر ل أ ن الوتر لم يحفظ عنه عليه الصلاه والسلام أ ن ه تركه في سفر ولا حضر ف أ ن ز ل الله تبارك و تعالى آ ي ة التيمم فتيمموا ا ل آ ن فتيمموا ح ك ا ي ة ل ل آ ي ة أ و ح ك ا ي ة لما حصل الخبر عنهم أ ن ه م تيمموا أ و ح ك ا ي ة لبعض ا ل آ ي ة والشاهد منها فتيمموا صعيدا طيبا نعم الاحتمال ق ا ئ م في قوله تعالى في ث ل ا ث ة مواضع في النحل وفي آ خ ر عنكبوت وفي الروم فتمتعوا هل هذا خبر ولا تهديد أ م ر تهديد وقد يتضمن الخبر التهديد وقد ي ت ض م نعود الخبر التهديد ن الى ما نحن فيه ف أ ن ز ل الله تبارك وتعالى آ ي ة التيمم ف ت ي م م يحتمل أ ن يكون خبر و أ ن يكون ح ك ا ي ة لبعض النص فقال اسيد بن حضير ف أ ن ز ل الله تبارك و تعالى آ ي ة التيمم آ ي ة التيمم في النساء و في ا ل ب ا ئ د ة المراد منهما أ ي ا ل آ ي ت ي ن او النساء قال ابن العرب ي هذه ما وجدت لدائها من داء ل أ ن لا نعلم أ ي ا ل آ ي ت ي ن عنت ع ا ئ ش ة آ ي ة النساء و ا ي ة ا ل م ا ئ د ة تريد ا ي ة النساء ولا ا ي ة ا ل م ا ئ د ة أ و ل ا آ ي ة النساء ليس فيها إ ل ا التيمم و آ ي ة ا ل م ا ئ د ة فيها الوضوء والتيمم فتخصيصها بالتيمم نعم يرجح كون المراد يعني آ ي ة النساء ليس فيها وضوء ليس فيها إ ل ا التيمم وفي آ ي ة ا ل م ا ئ د ة وضوء وتيمم قال القرطبي هي آ ي ة النساء ل أ ن آ ي ة ا ل م ا ع د ة تسمى ا ي ة الوضوء و آ ي ة النساء لا ذكر للوضوء فيها فيتجه ت ق س ي ص ه ا ب آ ي ة التيمم لكن جاء في ر و ا ي ة ع م ر بن الحارث ما يصرح بالمراد ف أ ن ز ل الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم الى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم دل على أ ن المراد آ ي ة الوضوء آ ي ة ا ل م ا ع د ة آ ي ة ا ل م ا ئ د ة هنا يقول فقال أ و س ي د ن ح ض ي ر وهو م كبار ا ل أ ن ص ا ر ما هي ب أ و ل بركاتكم بل هي م س ب و ق ة ببركات يا آ ل أ ب ي بكر قال فبعثنا أ ي أ ث ر ن ا البعير الذي كنت عليه حال السفر فوجدنا العقد تحته ظاهر فوجدنا العقد تحته ظاهر في أ ن الذين توجهوا لطلبه لم يجدوه لانه وجد تحت البعير في ظ ا ه ر أ ن الذين بعث و ن ا س يبحثون عنه لكن الظاهر أ ن ه لم يجدوه نعم وفي البخاري فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها يعني تعني ا ل ق ل ا د ة مره وجد تحت البعير لما أ ث ي ر و مره بعث رجلا فوجدها وهذا يرجح أ ن ا ل ق ص ة حصلت مرتين اولاهما في غ ز و ة بني المصطلق و ا ل أ خ ر ى مختلف فيها ا حتى قيلنا في عام الفتح سئل مالك عن رجل تيمم ل ص ل ا ة حضرت ثم حضرت ص ل ا ة أ خ ر ى أ يتيمم لها أ م يكفيه تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل ص ل ا ة ل أ ن عليه ان يبتغي الماء لكل ص ل ا ة و من ابتغى الماء فلم يجده ف إ ن ه يتيمم هذا يدل على أ ن ا ل إ م ا م مالك يرى أ ن التيمم مبيح لا رافع ا ل إ م ا م مالك يرى أ ن التيمم على قوله هذا مبيح و ليس برافع ل ل ح د ل أ ن ه يلزمه أ ن يتيمم لكل ص ل ا ة فهل التيمم مبيح ولا رافع أ و نتم كلامه و بعدين يتبين لنا شيء نتم الكلام و نعود إ ل ى ا ل م س أ ل ة سئل مالك عن رجل تيمم أ ي ا م أ ص ح ا ب ه م على وضوء يعني إ م ا م ه المتيمم بالمتوضئين فقال يا أ م غيره احب إ ل ي ل أ ن ط ه ا ر ة الماء ا ل أ ص ل ي ة أ ك م ل من طهاره البدليه الفرع و لو أ م ا م ه لم أ ر ى بذلك ب أ س ا ل أ ن ا ل ص ل ا ة أ ب ي ح ت له و من صحت صلاته صحت إ م ا م ت ه قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام و كبر شرع في ا ل ص ل ا ة و دخل في ا ل ص ل ا ة فطلع عليه إ ن س ا ن معهما فقال لا يقطع صلاته يعني اتقى الله ما استطاع تيمم و شرع في ا ل ص ل ا ة بعد أ ن اتقى الله ما استطاع و لا يلزمه أ ن يجمع بين البدل و المبدل فطلع عليه انسان معهما قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم و ل ي ت و ض أ لما يستقبله من الصلوات و غيره يقول يقتل يقطع صلاته ل أ ن طهارته ط ه ا ر ت ح ا ج ة و ارتفعت ا ل ح ا ج ة و يلغزون بهذا يقول نهق حمار فبطلت ا ل ص ل ا ة نهق حمار فبطلت ا ل ص ل ا ة حمار الذي يحمل الماء قال يحيى قال مالك من قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة فلم يجد ماء فعامل الا بما أ م ر ه الله به من التيمم فقد أ ط ا ع الله و ليس الذي وجد الماء ب أ ط ه ر منه و هناك قال يا أ م غيره أ ح ب إ ل ي ليس غيره ب أ ط ه ر منه و لا أ ت م صلاته ل أ ن ه م ا أ م ر جميعا فكل عمل بما أ م ر ه الله به و اتق الله حسب استطاعته ت ق الله ما س ت ط ع ت و إ ن م ا العمل بما أ م ر الله به من الوضوء لمن وجد الماء و التيمم لمن لم يجد الماء قبل أ ن يدخل في ا ل ص ل ا ة يعني ف إ ذ ا دخل في ا ل ص ل ا ة عليه أ ن ي ت م ه و لا يجوز له ان يبطلها ل أ ن ه عمل بما أ م ر به و قد نهي عن ابطال العمل و قال مالك الرجل الجنب و إ ن ه يتيمم يتيمم و ي ق ر أ حزبه من ا ل ق ر آ ن إ ذ ا كان اعتاد نصيب معين من ا ل ق ر آ ن إ ذ ا كان ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في سبع ي ق ر أ السبع في هذه ا ل ل ي ل ة و إ ن كان متيمما و يتنفل ما شاء ما لم يجد ماء و انما ذلك في المكان الذي يجوز له في ان يصلي في ه بيتهم يعني اذا جاز له ان يصلي و الصلاه اعظم جاز له ان يقلق جاز له ان يقلق ط ب امراه ما وجدت ماء و طهرت من الحياه و تيممت و صلت هل يقربها زوجها او لا يقربها يقول ابن عباس الصلاه اعظم اذن يقربها او ما يقربها يقربها بعض العلم يقول يقتصر على الواجب التيمم ما وجدنا لا ي ق ر أ إ ل ا بقدر الواجب لا سيما اذا كان حدثه يمنعه من القراءه فان كان حدث أ ك ب ر ن أ ت ي الى التيمم هل مبيح و لا رافع مقتضى قول مالك أ ن ه مبيح و لذا قال يتيمم بكل ص ل ا ة و ليس برافع و هو المعروف عند ا ل ح ن ا ب ل ة قول غيرهم ر ا ف ع شيخ ا ل إ س ل ا م و غ ي ر ه يقول رافع ا ش معنى رافع ل أ ن ه بدل عن ا ل ط ه ا ر ة ا ل ك ا م ل ة عن الوضوء طهاره الماء و الوضوء يرفع و المدل له حكم المبتل و هل رفعه رفع مطلق أ و رفع مؤقت بمعنى انه جلس عشره ايام في مكان ليس فيهما تيمم م ر ة و ا ح د ة و دخل على الوقت ص ل ا ة الظهر صلى ص ل ا ة العصر صلى المغرب صلى ما لم ينتقض تيمم يناقض من نواقض الوضوء نام في الليل و اجنب و ق ا م و تيمم و صلى اليوم الثاني و الثالث و الرابع إ ل ى آ خ ر ه في اليوم العاشر وجد الماء شنقول نعم الصعيد ط ي ب طهور, طهور المسلم و ان لم يجد الماء عشر سنين ف إ ذ ا وجد الماء فليتق الله و ليمسه بشرته مقتضى كون التيمم رافع رفع مطلق أ ن ه يمسه بشرته لماء يستقبل من أ ح د ا ث هذا أ ج م ل و يتيمم ع ش ر ت ايام بعد ا ل ج ن ا ب ة ثم وجد الماء نقول اغتسل و لا خلاص ا ل ج ن ا ب ة ارتفعت بالتيمم يعني على الخلافه الرفعه مطلق ما يغتسل خلاص ا ل ج ن ا ب ة لا أ ث ر له و إ ذ ا قلنا ر ض ع مؤقت حتى يجد الماء قلنا عليه أ ن يغتسل نعود إ ل ى الحديث فليتق الله و ليمسه بشرته فليتق الله وليمسه بشرته لما مضى من أ ح د ا ث ه لما يستقبل يعني إ ذ ا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته لما يستقبل من ا ل أ ح د ا ث وقلنا أ ن التيمم رافع كالماء صار ح د ي ث في فائده ولا ما في فائده ما في ا ئ د يكون الحديث مؤكد لنصوص ا ل ط ه ر و إ ذ ا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته عن الجنابه ا ا ل م ا ض ي ة صار مؤسس الحكم جديد وعندهم عند ع ا م ة اهل العلم أ ن الخبر إ ذ ا دار بين ا ل ت أ س ي س و ا ل ت أ ك ي د ف ا ل ت أ س ي س أ و ل ى من ا ل ت أ ك ي د وعلى هذا ي ت ق الله ويمسه بشر طبعا الجناب ه ا التي مضت إ ن شاء الله يعني لو قلنا رفع مطلق يا رخوان لو قلنا رفع مطلق ما يغتسل ومثله لو صلى الظهر نعم بالتيمم ثم حضرت ص ل ا ة العصر و هو على تيممه وعندهما هل يقول أ ح د ب أ ن ه لا يتوضا مع أ ن إ ذ ا قلنا رفع م ط ل ق خلاص مع الحادث مقتضاه أ ن ه لا يتوضا ل عصا خلاص ح د ث مرتب لكنه رفع مؤقت حتى يجذب والله أ ع ل م ص ل ى الله وسلم وبارك على عبده ورسول ا ل نبينا محمد وعلى